متن الآج الرومية, الرومية قال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الشهير بابن آج الروم بسم الله الرحمن الرحيم باب الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى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 والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وأما الواو فتكون علامه للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسه وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وأما الألف فتكون علامه للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما النون.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 في الفعل المضارع الصحيح الاخر واما الحذف فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر وفي الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون فصل المعربات المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة انواع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 فترفع بالالف وتنصب وتخفظ بليا، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفظ بليها، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.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 حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم, وألم, وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما واذما وأي ومتى وايانا واين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل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 وضربتما وضربتم وضربتن وضربا وضربت وضربا وضربوا, وضربوا وضربنا باب المبتدا والخبر المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه نحو قولك زيد قائم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 زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبه باب العوامل الداخلة على المبتدا والصدر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسماء وتنصب الخبر وهي كان وامسى وأصبح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن واصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إنا وأنا ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائما وليت عمرا شاخص وما اشبه ذلك ومعنى ان وان للتوكيد ولكن للاستدراك وكان للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر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 النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو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 باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بالفاظ معلومه وهي النفس والعين وكل واجمع وتوابع اجمع وهي اكتع وابتع وابصع تقول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 وبدل الغلق نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر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 متصل ومنفصل فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك, وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكنا وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل 12 وهي اياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا وإياهم وإياها وإياهما وإياهم وإياهن باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب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 هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أماما وخلفا وقداما ووراءا وفوقا وتحتا وعندا ومعا وإزاءا وحذاءا وتلقاءا وهنا وسمى وهنا وما أشبه ذلك باب الحال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 وزيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها ولا يكون الا نكره ولا يكون الا بعد تمام الكلام باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانيه وهي إلا وغير وسوى وسوا وسواء وخلى وعدى وحاشا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 المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقيه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 وخاتم حديد هذا وبالله التوفيق